إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرورنا ومن سيئات أعمالنا من ياذه الله فهو المهتد ومن يرضي من تجدله بولي المرشدة أشتب أن لا إله إذا الله أحده شريك له أن محمد رسول الله من سلك فأز بجنات النعيم ومن عاد عنه يمينا أو يسارا رمي بي بي ثوالي اللهم صل على محمد وعلى آله محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ذلك على محمد وعلى آله محمد كنا باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالم إنك حميد المجيد أما بعد فإن ألتق عليه الكتاب الله وخير الهادي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور المحجات وكل كلها وكل محجاتين بدع وكل بدعة ظلالة وكل ظلالة النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا فالمدعي بن زولو لا كتاب توضيح بن لا من بلوغ الله بسم عبد الرحمن بسام بس جيشتنا وعن عمر رضي الله وعنه موقوفة وعن انس مرفوعة إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه فليمسح عليه ما وليصلي فيهما فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جلالة أخرجه الدار أخدي والحاكم والصحاكم واتى إسنادي أيها الحديثة يتشان إمام عمر رزايخ خدايك السربي الموقوفي هاتيا وإسنادي دوام لأنا سكرون ماهنك بمارفوعي كان فالمثل هل يقلق أيها دازنيج الشوش فلبس خفه خفه, خفه غير بركة فليمس عليهما بالسرعة من مسحبك وليصلي فيهما وابن يجئ وَلَا ولا يخلع قما وقال لو لا تانكا توا ان شاء الا من جنابه هم زلت دنيا طبعا اوعد اجو حديثه صحيح بي يا ضعيف يعني معناه يا ولدي مرتبة بقول ثوريين أو حد يساعي عايز صحيحنيه واضح؟ ولا ما قطني وحاكمه أو حديثة شادة. شادة. شادة جوية مخالفة مخالفة من منه والمحفوظ ليه ثلاثة أوي محفوظة محفوظ تياعك في شاذية، في المصل على الخوفين ونحوهما والتوقيته للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاث دقائق منو لا عليهم ملامير كان سبقت تي شاذة إذا توضا أحدكم فلا يسخو في فديم سع عليهم واليصل فيهما واليخلقهما إن شاء لا من جنابه يعني كان تقيدي عليه نقيديا. نعم تقيدي عليه نقيديا نعمي. مخالفين ذي مخالفين تحديدي وقد تكلم ابن دقيق العيد على هذا الحديث موقفاً ومرفوعاً في كتابه الإلمام، فقال رواه الدار قطني من جهة أسد، ووثقه الكوفي والنسائي والبزار قال الحاكم والرويّ أن أنس مرفوع بإسناد صحيح، والروات هو آخر ثقة إلا أنه شاذ بمرة، قال محرّوع في الله عنه، والشذوذ في الحديث لا ينافي ثقة الرواتي من أفادي وإني جثقن، ولذا قال صاحب التلقيح إسناده قوي. ولكن مخالفته لمن أوزق منه لمن واوزق منه توجب رده وإعتباره من قسم الضعيف في الحديث مفاضل الحديث ولا يخلع لا نهيه باعجف عبد الله رضي الله على جزء من السكون لأنه صحيح الآخر إلا أنه لم يرد النهي بدليل قوله إن شاء قصدي أنهييه لا قصدي أريد أن يدل إن شاء على عزتك ومعنى لا يخلعهما أي لا ينزع الخفين نرزلين <تصفيق> واتغدوا خفكين إذا يأتي بي أو نكاب أولا وعن سيبي وعن سيبي أو شاذة بأس بأس بأس كما كانت أوقت إياك في اشتراط الطهارة في المسع على الخفين الشرطي هو ده بي بامبي طهارة المسع كذل لسيقون يعني بس خف وأنه لا يجوز المسع عليهما إلا إذا لبس بعد كمان الطهارة وناتواني مسحنا سبكي إلا بعد ويت طهاري تابي بعد شتاء. ما وقروا حسابي بيشتري إخره إن المسح رخصة دوام مسح رخصته فهو جائز وليس بواجد. قالت زائدة درست نجوان ذبي وقد قيد الأمر بالمصحي. قيد كيتي بس لا نوكي أمرك مصي ما صحيده ويح يحتمل أن يكون الاستعمال. احتمال جثبت السنة في نبوز السبابي قال شيخ الإسلام الأفضل للامس الخف أن يمسح عليه باعش تدوها ويخف إلى بردك هذا والأفضل لمن قدماه مكشوفتان غسله من اقتلام بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وإذا أردت بيكان يكشفه أولا تربيشه ناك إيسا باقول اللي بيكان ناك إذا أردت بيكان او لا أتلعى. ما في مثل كارثة. ما لم الحديث مطلق عن التوقيت. أو يقصد مطلق يعني وقت جار لك يعني روز الدوسي صار ولكنه مقيد باحاديث آخر التي تقدمت. كذا ذكرنا دليل تقييد قيمة. بعد ومنها حديث علي وحديث صفوان. رضي الله عنهم من أن للمص مدة محدودة كانت ذلك هذه رابع المص على الخوفين ونوعهما خاص بالحدث الأصغر كانت المص على الخوفين خاصة بسي بالحدث الكثكا نج بالحدث الجولة وأنس نسبي أما الحدث الأكبر وهتخوششتر فلا يجوز المص معهم بل لابد ضرورية من خل الخفين لما كنوا يخوف مكان وغسل القدمين شوشتني في لقوله لقولي إلا من جنابة تنال الزنا النبي لأن حدث الزنابة أشد وأغلظ من حدث الأصغر لمن أوي شوشتني أوي زنابة روداني زنابة زورت من ترى قلست راسه لحديث الأصغر فانه يحرم على الجنوب ما لا يحرم على صاحب الحلف الأصغر أو إذا زنابت حراما أو لسه وحرامه وحلفي أصغري لسه لا. خامسا في مشروعية الصلاة في الخفيف ونحوهما لقول والي صل فيهما درستي نيج بخ بخفيف لود والي صل فيهما نيج في كما أصح أنه صام كان يصلي فيه عليه تلو هاك في خمسة كان يشتكى. وعن بن زاوده ابي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رخص للمسافر ثلاثه ايام ولياليه وللمقيم يوما وليله اذا تطهر فلبس خفيه ان يمسح عليهما دارقطني دارقطني ابن خزيمة. وأتقبل بقراءة دفع من هذا يخواني الصبي كأن يغمرني خواني صفر موية تي رخصتي دعوة لبعض المستأقر اللي يبغار سر وجه بشوكانيه وليلة أوين شو إذا فنبس يعني لا تنزل ويخفك إلى بركك أن يفسع عليه بمسل على السبكات تلت ذاعة الزكاية الصحيحة إمامي عاطم لا تلخيص ذلك أكرزه ابن خزيمة واللفظ له وصحّه الخطابي كحمدي خطابية ونقل البيقي وأم الشافئي صححه إمامي البيقي فالمجي حتى إمامي شابيش تصحيح الكريا والواحد ذاكي ابن ماجا وابن حبان وابن جارود وابن أبي شايبة والدارا والترمذي والتلمذيف الليلة لوان همور رواية قلت بديها مفردات حديث رخص الرخصة, الرخصة بضم الرأي الرخصة وسكون الخائ وزن غرفة جمعها رخص وهي التسيل في الأمور والتيسير كما تريد قرأ رخصة كن هي غرفة رخصك بزبده شوية يعني إذا تطهر المراد بتطهر هنا الط الطهارة تبني الحدثين وتردز ما يخاف من الحديث أولا مدة, مدة مسح المسافر ثلاثة أيام ولا يليهم. كاتي مسح الكدني مسافر 3 روج ومسح المقيم يوم وليله طلب اولماني قوي اشاور ان يكون المسح بعد طهاره كامله تديد ولبس, ولبس الخفين بعدها ثالثا الفرق بين المسافر والمقيم لو زوجة وزوج لبني مسافر لقال يجم قيم هو أن المسافر في مفمت الحاجة إلى طول المدة لبأوى الرمال فيريستي بكاتج فيريستي لمشقة السفر ثم ك مشقته دفرني ما مستمر السفر قطعة من العذاب. أو تسمع تياريني، سمع قتالي، قتالي أول بساتشي لو بسمع بي، سمع سعره اشتريه، سمع جديد بي،, بي, بي, حشتري بي, حشتري بي, حشتري بي المهم سفر، مما في اللغة يقال في سفر ما دام عرف طيب. في السفر لي مجقه السفر وياك مجقه السفر وياك والبرد ساردي والحفاء وتوفير الوقت حفاء يعني احفاني كبخواصي دار يزور زيجي بخواصه يعني باني ها الحاج وعاد اه فبشتهافي وتوفير الوقت كانت قرانوا كا إنسان قاعد مسافر دبيت حتى في قبل النبي صلى الله عليه وسلم هذه كان جوابه كانت يوم لزمل بعزم قرته، بأوين أكاد، بخلاف المقيم، له فهو في راحة زيادة كله. أصلنا ممكن أتكلم بصدقتي للرعاية أو مية مشق الدنيا. ثالث، المس على الخوفين ونعيمه رخصة من الله تعالى. مس الخدمة الخوفين رخصة شيخها ابن مزجلا. بحكم برش كيف صلى الله عليه وسلم إن الله يحب يؤتى رخصه. كما يحب أن يؤتع عزائمه والنبي صلى الله عليه وسلم المرخص مبلغ عن تعالى وهذا في غمبي رخصتي الله عليه وسلم لدي إذاية تبذيغ بها لذي كلما اشتدت كلما اشتدت الحاجة حصلت الرخصة والتيسير اما قاعدك مع ذلك يسمى هركاتك بيستر بيبو بشتشي الرخصة دي تبقى شغى. أسان كاليدة تبقى أشغى وهذه هي قاعدة الإسلام الكرة في أحكام الرشيدة كانت دائماً تنضي كتنضي باش كيف تنضي أسان كاليدة قد إسلام ناعتها ونقول تنضي تنضي بيتن نخذ ثالثاً قولي رخص يعني دليل على أن المسعى لخفين رخصة لا عزيمة شو ما مع عزيمة معنى يعني عزيمة معنى يوقف شعر وقف يغنبال تبعني صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. حديثه قال مخاطر مسلمة. ليس من البر الصيام في السفر. يا أخوي أنا برجع دكتور أنا بقولي وأن تصوم خير بس دير قال أنا أوه دكتواني ما راجبي. بلام ليس من البر بر يعني أوفرني يتساقين أوسرني. بلام ما هنيا. كوا تقولي أنا أصبر هذا دكتواني عزيمة بكاربيني. دكتواني رخصة بكاربيني تنس. دير قالوا يبقى دير قال أنا نه بس رخصة عظيمة مانية والرخصة ليست بواجبة. فيكون المصحف على خفين ليس بواجب. كذا بس كذا قادم نية. رابع توانين. سابعاً الرخصة لغة أسهلة واصطلاحاً اصطلاح أمري على خلاف دليل شرعي. اشتاق ثابت هو. على خلاف دليل شرعي يعني شو استلموا دليل شرعي كتير شو استلموا ثابت بورثة على خلاف ك لمعارض لمعارضي الراجح هو رخصة ذكر حديثات يا بس حديثات يا معارضتي كذيه معارضي شو استطيع كذيه مسحكة معارضي فيها فالدليل الشرعي هنا دليل شرعي كتير وجود غصري رجلي بالوضع شوفتني وادبوني شوفتني في مكان ما تزنيش أما المعارض يا الراجع هو فهو بالمسح أسام كذي مسح كذا ثامنا وفيه دليل على أن الشرع ينزل المكلفين مكلفين على موجة بأحوالهم فكل واحد له منزلته المناسبة لحاله بالجهة كوا أشخاص يخائب بالمرتجع بجيري مكلفين أو هذا بيجن سبيهوي كان كان بيمشي بسهايا فكل واحد هريجلو أنا منزلتك هو حال شخصي ما نابيهم ين لا يكبر تبايد عليه حديث شخص وعن أبي وعن أبي بن عمارة رضي الله تعالى عنه أنه قال يا رسول الله أمسع على الخفين قال نعم قال يوما قال نعم قال ويومين قال نعم قال وثلاثة أيام قال نعم وما شئت أخرجه أبو داود وقال ليس بالقوي درجة الحديث الحديث ضعيف قال البؤلف في التلخيص ضعفه البخاري فقال لا يا, صح يا يعني وقال أبو داود اختلف في إسناده وليس بالقوي، وقال أحمد رجاله لا يعرفون، و? وقال أبو الفتح الأزدي هو حديث ليس بالقائم، لسه في القرآن وقال ابن عميان لست أعتمد على إسناد خبره، هم يسمى كريستيا وما أشترتها، سيروجاني شيخ ماني تدري أنت هاي مسافر له ذاكين، أدوخ، ها، إيه هذا مسافر مسافر دوش ذا بيسم، مسافر له وقتي لكنه يقول لك لا يقول وقال ان يقول لك لا يقول لك ان يقول لك ان يقول في ان يقول اتفاق ان يقول لك ان يقول لا يثبت. وقال ابن عبد البر يعني فالأمر سلطة وشة هي أصل أدوات الاستفهام وقد عزيفتنا للتسيل واقتفاء بالهمسات الثانية كذلك يا رسول الله أمسحو يعني أمسحو يعني أمسحو في هل يعني, هل يعني همزك عزفوه بقول دبواه امسح بلانده جابوتبسي دو سانكاري وقت حذف دونا للتسجيل شو دو نعم أه. اما ما يا اللي كان نعم بفتحتين حرف جواب يؤتى بها لدلاله على جملة الجواب المحذوبه قائمه مقامها فقوله ذي الحديد نعم أي امس على الخفين نعم امس على الخفين الباء الست بربكم قالوا بلا كلا الست برسيار قدن بل في بل بو جوابك بلى بلى برسيار قدن دمصب بو جوابك نعم بلى الست بربكم برسيار قدن افيا بلى جوابك ايه بلى بلا عن بلا بلا نا بلا عني بلا... بلا بلا ونعمة بلا أنا سينة بازاري با. بازاري آ. آ با نعمة. بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بازاري بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا هو دش فيه بالأسباب عليه باله طرش الشكمان هذي الشك. بالأسباب عليه عودوا كلمي خلاص نبود وهذا المعنى واحد ويسع مراتي ثلاثة ما يخدم الحديث أولا الحديث يدل على علم توقيت المساء الخفين طبعا السك الصيف هذا. بدل ميم على السريع وهاي أو ذهادة والشكا لا يباضكين وأن المتوضيع يمسح عليهما اليوم واليومين والثلاثة وما شاء بعدها من الأيام. أمال إن كان صحيح إنه والله ترى ضعيف جا كأنا حكى مكان يسويه أخ ما في حكم الاستنباط. هذا فكر بحسد بيكو يستنباط بيكو ثانيا الحديث على فرض صحته صحيح بي مقيد بالأحاديث التوقيت يعني باليوم اليوم والليلة للمقيم وثلاث أيام إيه مزعج ودلاني نيته أجر ثاني إجمبي أو خذ ما بقي لي ويمكن جعله إطلاقي على ما قاله شيخ الإسلام, شيخ الإسلام من أنه لا توقيت في حق المسافر الذي يشق عليه اشتغاله بالخلق واللبس متني ما بيدي مع مديق على سلمي داشتوان شيء كوا مسافره الذي يشق عليه اشتغاله لا تعد ولا تعد ولا تعد ولا تعد ولا تعد ولا تعد ولا تعد ولا تعد ولا تعد ولا تعد ولا تعد ولا تعد حتى تعد ولا تعد ولا تعد ولا تعد ولا تعد ولا تعد ولا تعد ولا تعد ولا تعد ولا تعد وبناء عليه فلا يقاوم أحاديث التوقيت الصحيحة إذ مقاومي برجلين آخر من الملاوفر المدنى كوا كا كا كان لبوق كاتكان يديلك لوا ولا يعمل به كاريش بيناخي في وإن عمل به الكاريش بيناخي قيد بأحاديث التوقيت ده مسألة الملاوفر المدنى كوا كاتي موديالك لوا أو يعمل على حالة عذر المسافر يا على الدادر عز لك ابو مسافر بن وكله لو المؤلف رحمه الله لم يات بما يفيد جواز المسح على الجبيره بس الجبيره تي انا تايت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 او اسياء او خرق او جبس جبس جدا او جيت او جيت فيها جيت او جيت او جيت او جيت او قطني عن جابر او النبي صلى الله عليه وسلم قال في صاحب جيت او جيت او أن يعصب على جرعي لتواني شو أن كي بمستوى شو أن بلنداني خرقة ويمسعه علينا ولو أمسه شيل ويغسل السائل رجسي شو أن كان ذا موي بشوى بس مسح الكاتن على أن الحديث يضعف أو ليس بالقوي أو الحديث كذابي ف يعني مقودني ولكن قال صنعني یمانی صنعتی فرمودی اگر دلی بی اما دین صنعتی نه وقت داریو ای بی صغنی باشه؟ ایمانی صغنیش معنیه. داریو ای چنقت چنیه؟ بفرط آودیویی داریو ای صغنی و صنعتی هات این خود که لنصیم. بازم بازم نه اما دزد داریو نامی عالی مکان اگر نام کد زنی لیت دکر نامی. چون اول آوشتی توی شهری بخاری مسلمی کردیا صغنی. كانت شيء ونرجع صنعانية دو كدو كذيب رقيعنايا أنا خلتش صاغانا <تصفيق> بل أبغى أن أخلت صنعانية منيا إن هو حديث علي أن المسح على الجبائر بالماء لئلا أن هذي بسوع علي إمام علي كمسح كدلسة الجبايرة فس بقىو يمسح عليها لا أولا فاهموا شتى كا والعمامة أنا أنا ولكن تخالفهما بالاحكام مخالفه لا عندك أحكام انه أنه لا يشترط أن تستر مع الفرض لا يمانع مع كيف فرضي ستر أويا دو عليها في العهد الأصغر والأكبر. يدششها مثلاً بينشها والله نعم لا ذي ما هذا صلى الله عليه وسلم كابل على كانت في خبر النبي إنما شفاء العي السؤاله كانت أنذاب لساتم قتلتموه قتلكم الله كشتا قاطع كشي ثالثا والمسوع عليها غير مؤقت هو في الدنيا بعكسه كيف يستس بل يمسع حتى يحصل البر هتاقو كشاع ذي رابعا والمسوع يكون عليها كلها وليس على بعضها مذ خامسا وعلى الراجع من قولي العلماء انه لا يشترط الطابع ان رك يعني او دقيده انك بس هذا في شنيه او دقيده يشترط او زاد بس كان لكم كرم او دزي او دقيد لازم ضربهم اتا والله متأخرين يشعري بي انو اجراتو بسبب الجو انا ودي ذهب يجن زي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين